أو الله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر سماء و الأرض جايلل ملاكين رسولا. جاي I uh -huh. لا يستعي الله للناس من رحمة فلا وما بعده وهو العزيز الخكيم يا أيهنا تذكروا نعمة الله عليكم هل من إلاه إلا هو فأنا تفكو وقد كذب رسل من قبلك وإلى الله ترجع وعد الله حسك إن وعد الله حسك سَلَكْتَ وَنَكُمُ الْآيَاتُ الدُّنْيَا أَنَا سَلَكْتُ وَنَكُمُ الْحَيَاةُ وَلَا نقوم بالله الورور الشيطان لكم عزون فاستخذون بَأُودِيَ قُومٍ مِنْ آخِ الصَّعِ الذين كفوا لهم ما ذا يشديد والذين امنوا عملوا او If I'm أفمن ذن له سوء عمله فرآه حسنًا فإن Bye. In Allah'a <laughs> Allah'ı kıldığın ardında Allah أرضا بعد الموت إذا كذلك أن كان ولد الله زحفا والله الذي أرسل الريع فتسير سعاوى فسقناه فسقناه إلى برد ميت ah وَالَّذِينَ يَنْقُرُوا اللهم خلقكم من طين يا غفور ممن وَمَا تَبَوَّأَ إِلَّا وَمَا يو ما من No one unseen What my authority have then... now وما سو أراية ضعَ Hello. Uh -oh. Allah'a emanet وسخش الشمس ورقما كل يليل ألم مسمى وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُرْكِ وَالَّذِينَ تَذْعُونَ إن Int ga وَلَا تَزِعُ عَزِيزَةً إِذْ رَأُوْ خَرَّ وَإِنْ تَذْعُ مُسْقَرَةٌ إِلَى عِمْلِهَا لَا يُعْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ لو كانا قوبا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّهَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِكَ وَإِلَى اللَّهِ وما يستوي الأعمى والغصير وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ Go love of ومن الجبال جذل إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُوْءٌ إِنَّ الَّذِينَ يَسْلُونَ كِتَابٍ وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه you ذلك هو الفضل الكبير جنات عذن يدخلونها يعلون فيها من أساس ولباسهم فيها خير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لا صدق الله